عندما نسأله حديث عائشة ما حاله الذي تقدم معنا أمسي تفضل أحمد نعم الراجح فيه الإرسال من بنى أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب هذا الحديث الراجح فيه الإرسال من الذي رجح الإرسال؟ ورؤية موصولا ورؤية مرسلا أولا قبل ذلك من الر... الذي رواه موصولا من الرواه ومدار الحديث على من اختلف فيه في إرساله ووصله على من إشام بن عروه أحسنته اختلف عليه في وصله وفي إرساله فمن الذي رواه موصولا عنه نعم أحسنته عامر بن صالح وزائد بن غدامة ومالك بن سعيدة احسن ده هؤلاء ثلاثه هم رووا الحديث عن هشام عن ابي عن عائشه موصلا خالفهم فروه مرسلا وكيع وعبد بن سليمان وسفيان الثوري سفيان الثوري خالف هؤلاء فروه مرسلا فمن الذي رجح الإرسال من الائمه محمد محمد آه. أريد غير من حجر من أئمة العيلة له لا شيء منهم أفضل ترمذي والدارق أطني أبو حاتم والإمام أحمد أحسنت أنكر وصله ومن أيضا ابن رجب ونقل عن أحمد إنكار وصله أحسنتم هؤلاء يرجح الإرسال ومن الذي صحح الحديث من المعاصرين العلام الألباني رحمه الله بناء على قاعدته المعلومة وأن الراوي لهذا الحديث أو الذي وصل هذا الحديث ثقة وزيادة الثقة مقبولة في كثير من المواضع يعمل هذا ولا شك أنه يرى التفصيل فيها يرى التفصيل فيها فهو يرى هنا أن زيادة الثقة مقبولة فإن الذين رو الحديث موصولا بن قدامة وكذلك أيضا عامر بن سعيد أو مالك بن سعيد بن قدامة هذا زائد الثقة وزيادة تقبل لكن خالفه من هو أوثق منه خالف من هو أوثق منه وأما عامر بن صالح فهو كما تعلم المتروك هذا الرجل ضعيف فلو زاد هذا الزيادة وحده نقيل منكر أو لو روى هذا الحديث وحده رواه بالوصل نقيل هذا الوصل منكر لكن قد تابعه من سمعتم عامر تابعه زايد بن قدامة وتابعه أيضا مالك بن سعير فلذلك لم يقول الوصل منكر وإنما هو شاذ. الوصل شاذ لأن الذين رووا الإرسال أرجح ممن روى الوصل فالزيادة أثناء مقبولة لكن في بعض المواضع كما تعلمون ترد هذه الزيادة وإن كانت مثقها وهنا كذلك ردها الأئمة هذه زيادة الوصل غير مقبولة وقد يروى أحيان الحديث بالوصل بالإرسال لكن هنا قد خالف من سمعته ورجح الأئمة فيه الإرسال أئمة العلل درا قطني كذلك أيضا أبو حاتم هؤلاء أئمة العلل حاصل الحديث هذا لم يثوت من أهل العلم من يحسن لا لا الثوري سفيان الثوري نزر أيضا سفيان الثوري طيب تقدمت معنا بعض الأحكام التي تتعلق بالمساجد ونحن في باب المساجد وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله الشارح وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء نعم صفيان بن أحسنت عن سفيان بن عيينة أحسنته، أن هشام بن من عروان أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، سفيان بن عيينة أحسن. قال رحمه الله الشارح لزم مع كلامه الجميل، ثم أنا أخذ ما يسأله من ما أردناه، أخذ لأنه تكلم عن المساجد وأهمية المساجد وما تقوم به المساجد وما هي وظيفة المساجد التي عطنت بهذا الزمان كثير من وظائف المساجد عطلت في زمننا هذا فصارت المساجد للصلاة وخرج خلاص بعد أغلب لا تعليم فيها ولا تذكير إلا مساجد أهل السنة وفقهم الله لهذا الجانب جدا وأما كثير من مساجد المسلمين صارت معطلة مما من أجله أوجدت وأقيمت وبنيت وعمرت في البناء لأجل هذه العمارة المعنوية إقامة صلاة وإقامة دروس علوم ووعظ وإرشاد وغير ذلك ما سيشر إليه رحمه الله تعالى هذه كلها صارت معطلة إلا فيما يندر من مساجد أهل الإسلام واستبدلوها بهذه الجامعات واستبدلوها بالمدارس وغير ذلك وصاروا يعني جعلوا تلك الوضع المدارس والأماكن تقوم بالوظيفة التي كانت في المسجد وكان يخرج منها من تعلمون من العلماء ومن كذلك أيضا المجاهدين وغيرهم يخرجون المسائد ولأن هذا نادر يخرج من مسائد أهل الإسلام إلا مسائد قليلة تعتني بهذا الجانب فتخرج المجاهدين وتخرج أيضا العلماء والحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى ومعتنين بالخير هذا قليل وإلا ما فيه ما نعمها تبنى مرافق أخرى كذلك أيضا تؤيد ما في المساجد وأما أنها تشل أو يشل نفع المساجد هذا الخطأ لأجل إخراج الخير منها إلى أماكن أخرى ويتصرف فيه عداء الله بعد ذلك للعلماء قال رحمه الله وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء في باب الاعتكاف وأفرد بعض إدرانها وكانت المساجد زمن عز الإسلام وقوته منارة العلمي ومثابة العلماء نعم مرجع العلماء العلماء ارجعون إليها ومثابة العلماء فيها تزدهم الحلقات وتلقى المحاضرات وتعقد الندوات وتسمع المناظرات والمساجلات فكان المسجد هو الأساس في الإسلام فقد كان من رسالته أولا إنه مكان للعبادات وإقامة الشعائر للعبادة وإقامتي. إنه مكان للعبادات وإقامة أو إقامة الشعائر، وكان المسلمون يتلقون فيه. فكان المسلمون يتلقون فيه يجتمع قويهم وضعيفهم أو يجتمع قويهم بضعيفهم وغنيهم بفقيرهم وعالمهم بجاهلهم فكان المحرومون من هذه المواهب يتنقلونها ويأخذونها ممن من الله عليهم بها من إخوانهم العلماء والأغنياء والعقلاء ثانيا هذا الشيء الأول الذي أسست المساجد من, أس من أجله إنه مكان العبادات وإقامة الشعائر وكان المسلمون يتنقلونه فيه يجتمع قويهم بضعيف من آخره يلتقون فيه نعم أحسنت صحيح فكان المسلمون يلتقون فيه صدقت منتبهت له فكان المسلمون يلتقون فيه يجتمع قويهم بضعيفهم الآخرة ثانيا كان المسجد هو الجامعة العلمية التي تلقى فيها الدروس وتعقد فيها الحلقات فتجد علماء الشريعة وعلماء اللغة وعلماء الاجتماع وتجد الوعاض والمرشدين والموجهين فيخرج تنميذ من المسجد عالما تقيا زكيا حمل العلم شرعية وتحل بالسلوك الإسلامي فأخذ العلم شريعة وحقيقة وطريقة ثالثا هذه وظيفه أخرى أنه جامعة تلقى فيه الدروس وغير ذلك مما ينتفع به المسلمون جامعة علمية سبحان الله ما عظم دار الحديث كل هذا الذي يذكره كله أو جله موجود في دار الحديث في الدماج فيها هذه الأشياء الموجودة التي يشير إليها فيها علماء شريعة وفيها كذلك علماء اللغة وفيها علماء الخير الوعاظ فيها المرشدون موجهون فيخرج التلميذ من ذلك المكان عالما تقيا زكيا حمل العلم الشرعي صحيح يخرج من يرتاد ذلك المكان ويأتي إليه ويأرز إليه يخرج عالما تقيا زكيا هذا الأصل إلا من الحرف ثالثا كانت تعقد في المسجد رايات الجهاد ويعين فيه القواد وتجهز الجيوش وتتلقى أخبار الفتوح والانتصارات فتبلغ المسلمين من أعواد منابر المساجد لا إله إلا الله تبلغهم من أعواد منابر المساجد تيقوم من يذكرهم ويقوم من يبشرهم ويفرحهم برسل الله سبحانه وتعالى وأنه حصلنا كذا وفتح كذا وهزم الجيش البناني وانتصر أولئك الذين بعثناهم وقد غام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعي فلانا وفلانا ثم قال وأخذا الراية سيف من سيوف الله وذكر خالدا وبشرهم بما حصل بعد أن نعى أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم قتلوا ثم قال لهم وأخذ الرائية من غير إمرأة سيف من سيوف الله وبشرهم بما حصل والناس في انتظار النصر انتظار التبشير بشرهم بما هو حاصل وما هو واقع في المعارك قتل فلان وقتل فلان وبعدها قال أخذ الراية رجل يقاتل في سيف من سيوف الله وكلهم سيوف، كلهم سيوف للإسلام. هذا حاصل وتلقى أخبار الفتوح والانتصارات من أعواد تلك المنابر. تبلغ المسلمين من أعواد منابر المساجد. قال رابعاً كان المسجد كل شيء في حياة المسلمين ذلك أن أساس حياتهم كانت قائمة على الدين. أي والله أساس حياتهم كانت قائمة على الدين أعظم ما يكون عندهم دينهم والآن عند كثير من أهل الإسلام أهوى ما يكون عندهم دينهم أهوى عليهم جدا من دنياهم فتجدهم يصرخون ويخرجون ويقاتلون من أجل الدنيا ويقطعون الطرق ويسبقون الدماء كله من أجل الدنيا فأهوى ما يكون عليهم في هذا الزمان إلا من رحم الله دينهم فأولئك كان أعظم وأغلى ما عندهم وأساس حياتهم دينهم كانت قائمة على الدين فلذلك عزهم الله سبحانه وتعالى وظهرهم وشرفهم شرفهم فتح تلك الفتوحات على أيديهم سبحانه وتعالى جعلهم سببا وأما المتأخرون لما حصل لهم ما حصل من الخليلة ومن الضعف الإيماني حصل ما حصل الجزاء من جنس العمل من الإذلال وصيطرة عدائلا عليهم الجزاء من جنس العمل هؤلاء عندهم عمل صالح عندهم خير جازاهم الله بالخير ونحن عندنا تمرد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعندنا ضعف وعندنا هوان هوان دين علينا حصل لنا ما حصل الله تقوم الصلاة كأنه هو مسلم وهو مسلم يبيع كراش ولنجالس العبد قل الله أكبروا قد أقيم الصلاة ركع الثاني ركعا أولى ما بلذلك ما هم بالي بالصلاة هذه ايش صلاة اخر شيء الصلاة ساعة ثانية او شيء بعد ما ينتهي من البيع والشراء يقوم يصلي بعدها ان صلى تهى ولا يأتينا الشر الدبور من جهتهم واتقوا فتنة لا تصيب تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الأسعق مليئة مساجد الحمد لله فيها من عمرها والأسواق فيها من يعمرها من هؤلاء انتم تذهب المكلة وتذهب هنا يضل عندنا وتذهب الشعر تجد الأسواق مليئة والمسائد مليئة إذا تأخرت تدخل المسجد ما إن شاء الله الحمد لله يستمشر خيرا الشخص ويخرج السوق السوق مليئة أو ينظر السوق قبل أن ندخل المسجد مليئة الذين لا يبانون بدينهم ولا بصناتهم فحصل الإذنال بسبب العمال طال رابعا كان المسجد كل شيء في حياة المسلمين ذلك أن أساس حياتهم كانت قائمة على الدين وكانت أمورهم تسير وفق أحكام إسلامي ولما فصلوا الإسلام عن الحياة هذا من أخبث ما يدعو إليه أعداء الله فصل الإسلام عن حياة الناس وجعل الإسلام في المساعد كالطقوس فقط في المساعد ما في إسلام خارج المسجد الصلاة وهذا في المسجد خلاص لا سياسة تصل بها الإسلام من نفس Extension ولا أداب ولا شيء ولا شيء من هذا الإسلام فقط صلاة وغير ذلك خلاص خليكم في المسجد أنتم طيب وحياتكم حياتهم فصلة عن الدين الدين لا يصلح لنا في هذا الزمان هم لا يطرحون بهذا لو صرحوا لكفروا لكن فعالهم تدل على هذا فعالهم تدل على هذا فصل الدين عن السياسة فصل الدين عن حياة الناس ليس عن السياسة في عسر. عن حياة الناس أعداء الله نجحوا في هذا الجانب بسبب منافقين وكانت أمورهم تسير وفق أحكام الإسلام ولما فصلوا الإسلام عن الحياء وقصروه عن العبادات وأبعدوه عن مجال الحياة والسياسة ضعف أمر المسجد وهان شأنه وهان شأنه واستخف بمقامه وصار لا يتمسك به إلا الطبقة المحرومة من الجاه والمال والثقافة العصرية التي صار لها الشان الأكبر في الأوساط العلمية فهانوا وضعه صدق صار لا يتمسك به إلا المساكين وهم أنصار الدين من قبل ومن بعد هم أنصار دين الله جل وعلا فإن أبا سفيان, أبا سفيان لما سأله ذلك الرجل الذكي صحيح عنده ذكاء عجيب لأنه يقرأ في الكتب من الذين يتبعه ضعفاؤه أم أشرافهم قال ضعفاءهم قال هؤلاء تبع الأنبياء هرقل اللي هو السبين اللي أبي السبين هؤلاء هم تبع الأنبياء ضعف الناس الذين ما عندهم جاه ولا عندهم مال ولا عندهم شيء مساكين ما نرى تتبعك إلا الذين هم أرادلنا باذن الرأي هؤلاء تبع نوح أول الرسل مع نوح فهؤلاء من قبل ومن بعد هم المتمسكون بدين الله جل وعلا هذه طبقة محرومة من الجاه والمال كما يقول والأآل في هذا العصر محرومة كما يسميهم هنا من الثقافة العصرية حقهم هذه ثقافة المزيفة الحمد لله أننا ما عندنا هذه الثقافة العصرية هذه ثقافة ما ينبغي أن يقترف بها ولا يبال بها فهي ثقافة على خلاف دين الله سبحانه وتعالى الحمد لله أبعدهم الله عن هذه الثقافة التي ما هي طيبة ضرت أبناء المسلمين هذه الثقافة العصرية صاروا يتبجحون وظن نفسها أعلى من العالم أعلى من العالم يظن نفسه بهذه الثقافة العصرية وأنه قد عرف المسألة الفنانية والمسألة الفنانية وأنه سيكون في سنة كذا كذا وإلى آخر ذلك من هذه الأمور التي يتعلق بها أنه وصل إلى شيء من هذه الأمور عبر هذه العلوم والتكنولوجيا تقدمت في كذا وقام كذا وأسبابها كذا ما شاء الله بصير هذا مو حرام عليه أنه يعرف شيء من العلوم التي ينتفع بها أهل الإسلام مو حرام عليه لكن ينحي الدين ينحي دين الله سبحانه وتعالى من أجل هذه العلوم الدنيوية هذا الذي لا يجوز وإلا مو حرام أنهم يأخذوا شيئا من أمور الدنيا ويتعلموا أمور دنياهم أنتم أعلم بأمور دنياكم يقول عليه الصلاة والسلام ما في مانا تعلموا شيء من أمور دنياكم ما تحتاجون إليه مو حرام عليكم لكن تنحية الدين إبعاد دين الله جل وعلا وتغنيب هذه الأمور التي هي الدنيوية محظة هذا الذي حرام لا يجوز قالوا التقافة العصرية التي صار لها الشأن الأكبر في الأوساط العلمية فهان وضعه والله أذلهم الله أذلهم الله وهانوا عليه وما أحسن ذلك الأثر الذي يذكر عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أبي ذر وعن أبي ذرداء يا أخوة الدرداء أنه لما فتح فتحت قبرص أنا بالدرداء نعم فلما رأاه جويبر يبكي قال ما يبكيك أو جبير بن نفير قال ما يبكيك في يوم عز الله الإسلام فقال ويحك يا جبير ويحك يا جبير جبير بن نفير نعم ويحك يا جبير. ما أهول الخلق على الله إنهم أضاعوا دينه إنهم أضاعوا أمره ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره فبينما هي أمّة قائمة ظاهرة أمّة قائمة ظاهرة على غيره عصوا الله فصار إلى ما هم فيه ما أحسن هذا الكلام والله وهي يبكي في يوم عز الله السلام الناس يفرحون وربما يحصل ما يحصل من فرح شديد بنصر الله جل وعلا وأبو الدرداء يبكي في جانب لأنه عالم بالله جل على وتذكر أمر هذه الأمة كانت قائمة ظاهرة عزيزة منيعة لكن عصوا الله فأذى الله وأهانهم الله وهكذا حالنا الآن حالنا هذا هو الله ولولا أنه موجود أيضا خير والله أعلم وصل إلى أي شيء ولولا الخير موجود في بعض البلدان الإسلامية وإلا الله أعلم يصير الناس إلى أي شيء وانظروا البلاد التي حرمت الخير ما في دعوة ما في شيء قائم من توحيد كيف صارتنا بلاد سوريا وغير بلاد سوريا طاحنون فيما بينهم وبلاد اليمن تنجو من كثير من المصاعب الله تنجو لأن الخير لا موجودا والدين الحمد لله ظاهر الناس يحبون الدين أما أولئك ربما يفتح عينيه من النوم فإذا به سب الدين وسب الرب ومعرف سب الرب والدين إلا من جهات الشام من جهات الشام فلسطين السورية حتى الذين يسوقوا الباص هذه الباصات كثير منهم ما يبالي بهذا الشيء قال واحد ناقشت واحد منهم من هؤلاء الذين واحد يخبرني بنفسه بعدين كان يستهز بالدين قال يا أخي أنت تبغي قل الله واحد الله الصمد تريد يعني قل الله واحد الله الصمد آه إله إلا الله خبيث هو بالدين وتجد ما يوقف لك إذا يريد تريد صلي أو شيء نادر بعد شدة وعناء وجهاد معه حتى يقف من أجل تصليه تصلي صلي صلي صليه وما يصليه من حول الصلاة فحسبنا الله ونعم الوكيل. فنعم يا أخوان هان وضعه كل ذلك بسبب المعاصي والناس في بلدانهم أو بلاد الإسلام بين بلاد مستكترا في المعاصي وبلاد مستقلة وبلاد مستقلة في المعاصي فهم يختلفون فالبلاد التي فيها الخير لا زال الله سبحانه وتعالى أيضا يسر لهم شيئا من الخير ويعطيهم سبحانه وتعالى من فضلة ويدفع عنهم شيئا من الفتن يبتليهم ويدفع عنهم بوجود الخير وجود الصلحة وجود الدعاء والبلاد التي تعدت أمامنا لمن رحم الله فيها وهم قليل جدا الفتن تكثر عليهم أكثر وأكثر, وأكثر قال في انصراف المسلمين عن المسجد وبعدهم عنه واستخفافهم بأمره وبعدهم عن القيام برسالته والتخلي عن دوره هو الذي حط من قدرهم ما أحسن كلامك وما أجمله صدقته ورحمك الله فانصراف المسلمين عن المسجد وبعدهم عنه واستخفافهم بأمره وبعدهم عن القيام برسالة والتخلي عن دوله هو الذي حط من قدرهم وهو الذي قلل من شأنهم وهو الذي فرقهم فأضعفهم فإذا كانوا يليدون العزة وإذا كانوا يرجون السيادة فليعيدوا إلى المسجد فلي... فليعيدوا عنه كيف هل هكذا؟ فهل يعيدوا إلى المسجد؟ هل سيكون كيف يعيدوا؟ هل يعودوا؟ هكذا إلى المسجد؟ آه يعيدوا رسالته واضح صاد. فهل يعيد هكذا من أعاده؟ فهل يعيدوا إلى المسجد رسالته صاد؟ واليهتم بأمره فلن يصلح آخر هذه الأمة. إن بما صلّح به أولها والله من رأي القصّي أهُمُ السّعَال فهذه فوائد تتعلق بالمساجد وأهمية المساجد وما تقوم به المساجد من الدور العظيم وما يحصل من المساجد من النتاج الجميل نتاج الجميل لأهل الإسلام فلما عطلت المساجد سُنِب خير كثير على أهلها ونسى الله العافية والسلام انظروا إلى طائفة أعمرت مساجدها كيف حالها طائفة واحدة وهي الطائفة المنصورة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاءت بها السنة لا تزال طائفة أعمرت مساجدها فكيف حالها فكيف لو جميع الأمة وجميع أهل الإسلام أعمروا مساجدهم بما عمر به السنة على ضعف في الإعمار عندنا نرى على ضعف الإعمار كيف النتاج الموجود الحاصل الآن أخرجت مساجد أهل السنة مجاهدين أذاق الحوثي الويلاء وهم الذين وقفوا ابتداء في وجه الحوثي هم الذين قاتلوا ابتداء الحوثيين وأهانوهم فضلنا سبحانه وتعالى في الوقت الذي خذل أهل الإسلام أهل السنة وهكذا أخرج العلماء أخرج العلماء في بلاد اليمن وهيضا غير بلاد اليمن وهكذا حفاظ القرآن من مراكز أهل السنة وهكذا الوعاض وهكذا الشعراء حتى شعراء أدباء والله خرجوا من سايد أهل السنة في هذا الزمان وكم تعدد من من خرجوا من أهل السنة من أصناف أصناف شتى بعلوم مختلفة خرجوا من سايد أهل السنة والجماعة فكيف لو الدولة تعتني بالمسايد عناية عظيمة وفائقة لأن الدولة لها شأن إذا قامت بشيء لا شك معها أموال ومعها دعم ومعها صياد، أيضا كذلك فمعها أموال ومعها خير كثير فلو قامت بدين الله سبحانه وتعالى قياما على مراد الله لحصل خير أكثر من هذا الذي ترونه في البلاد اليمني هذه طائفة فقط أنتجت للبلاد اليمني ما أنتجت فكيف لو كانت الدولة تدعم هذا الخير وتقوم بما أجب الله سبحانه وتعالى عليها الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهذا واجبهم أن يقوموا بما أمر الله سبحانه وتعالى من الأمر المعروف وهو أعظم ما يكون أو يدخل فيه دخولا أوليا لأمر معروف تعليم الناس تفقيه الناس تعليمهم العقيدة وغير العقيدة من أمور الدين هذا أمر معروف ونهي عن منكرز بحسعات الشرك هذا أول ما يدخل من المنكرات التي تجب يجب على الدولة إزالتها وإبعادها عن الناس لكن ما في لا لا ولا لا إنما شيء ضئيل جدا نجد يصير في نسبة بلدنا اليمنية بل ربما الطقوم تذهب تحمي أولاك الصوفية والرافضة تقوم حولهم هكذا هم يزأون تلك الأعياد الشركية والعيادون الآن. حاصل رسالة عظيمة المسجد ونفع جسيم من المسجد ونسأل الله العافية والحمد لله على استنى أن السنة يجدوا ويعتنوا مسايدهم وهذا حاصل إن الله الحمد كم مركز في بلاد اليمن لأهل السنة الآن مراقص كثيرة علمت علموا من حال الفتن فيها. مع ذلك الناس مستمرة على الخير ونسأل الله أن يثبتنا عليه إلهنا سبحانه الله الحمد لله التنبيه الأول يا أخوان لا بد مننا يا أخوان شوف هذا شيء ضيق صدر والله ما تأتي على شيء في مثل هذه الأمور التي ضيق صدر